وكيف تكفرون وأنتم تتلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آلون وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فأَ فَبَيْنَ قُلوبِكُمْ فَأَلَّ فَبَيْنَ قُوبِكُم فَأَسْدَحتُم بِِعْمَتِهِ إِخْوَانَ وَكُتُ مَا لَا شَفَاقُفْرَة مِنَ النَّارِ فَأَ خَذَكُم مِنهَا كَذَلِكَ يُبَّن اللهُ لَكُم لعلكم تهتدون ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم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 اكفرتم بعد ایمانكم اكفرتم بعد ایمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وام الذين يبيض وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون تلك وعيات الله نتنوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين